إِنَّمَا تُرَىٰ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي رَقِيمٍ دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بِكَ من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حَدِثُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ خ إ يَم بَثُون فإذَان في خَاف الصول فَل سَابَبَنَهُ يمَائِذ وَلَا يتَسأَل فم فَقُلْتَ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ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 اغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الرحيم فاتخذتمهم سخريا حتى انساوكم ذكري وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره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 كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق وَالتَّفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى